وَا اللهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عالم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ لكل <القلال> قدوس <القلال> <القلال> سلام المؤمن المهيم العزيز الجبار <المتكبر> سبحان الله عما <يشركون> <والله> <القلال> <القلال> أسماء الحسنى يوسف له ما في والأرض